وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني فقال انبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما كان فيه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 وَإِنَّهَا لَمَا الشَّقَّ قَفْيَهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَنَم اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ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 والذي ما امن هو عمر الصالحات اولىك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم فَلَن مَّا دَاءَهُم عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 وَلَن تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يعمر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 الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء اظهرهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تاتى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 وَاجْعَلْ دِينَنَا إِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ بِإِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ۚ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْدُدْهُ قَلِيلاً ثُمَّ اضْرِبْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا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 وما أوتِي موسى وعيسى وما أوتِي مُبِيُّونَ الرَّبِّ إِمْ لا نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لا نُفرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا تُوْبِهِ فَقَدْ هَتَّاَوْ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 117. ومن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 118. تلك أمة قد خلت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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ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 وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآتي القوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آداب يحبونهم تحب الله والذين آمنوا أجد حبا لله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 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فريته طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُونَا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصليح بين الناس والله وسيع عليم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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَتَعْضُلُوهُنَّ أَيًّا كُنَّا أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوابث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاغر فلا جناح عليهما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 واقعيه لما ترك آل موسى وآل هارون تحملهم ملائكه ان في ذلك لا ايه لكم ان كنتم كن مؤمنين فلن ما فصل طالوت بالجنود قال ان الله ابو بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فلا يسمني فمن شرب منه فلا يسمني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا من إِلَّا بَنِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولنا برسول جالود وجنوده قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ر وبيه فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فولائك أصحاب النار هم فيها خالدون ينفق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله الله للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء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 119. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين